Pani بالله من serdecznie witam ولو witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie أبصرنا serdecznie witam serdecznie witam ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حظ القول مني ولكن حظ القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنه والناس الناس اجمعين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 وسبحوا بِحَمْدِ رَبِّهِ وهم لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جنوبهم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربهم خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كمن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُون أَمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْأَرْضِ فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأوى هم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها